الحديث الحادي عشر عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعود بك من الخبث أو الخبث والخبائث بتسكين الباء وضمه كما سيأتي بيان غريب الحديث إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني فإذا أردت قراءة القرآن وسيأتي التعليق على هذه المسألة هل هذا مضطرط في إذا كلها ولا غيره وكما صرح البخاري في الأدب المفرد بهذا حيث روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال وذكر حديث الباء الخلاء بالمد المكان الخالي وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة فإن قصد, قضاء فإن قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته فلا حاجة إلى تأويل الدخول بإرادة الدخول يعني هذا التأويل يصار إليه إذا دخل مكاناً معداً ككنيب ونحوه الخفث والخبائث الخفث بضم أو ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف ومعناه ذكور الشياطين وضبطه جماعة بإسكان الباء ومعناه على هذا يكون الشر وهو معنى جامع حيث قد استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام المعنى الإجمالي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في هذا الحديث أدب النبي سسلم حين قضاء حاجته وهو أنه سسلم من كثرة التجائه إلى ربه لا يدع ذكره والاستعانة به على أي حال فهو سسلم إذا أراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والفجأ إليه أن يقيه من الشر الذي منه النجاس وأن يعصمه من الخبائث وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا على المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعصمة يخاف من الشر وأهله فجدير بنا أن يكون خوفنا أشد وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا ما يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته الثاني إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم الثالث وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها فقد صح أن عدم التحرز من البولي من أسباب عذاب القبر حديث ابن عباس في خبر المعذبين في قبريهما وسيأتي ذكره إن شاء الله هذا الحديث فيه مسائل أولها هل هي استعاذة لا تشرع إلا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أم تشرع في كل مكان جمهور العلماء على أن الاستعاذة مشروعة في البنيان وفي الصحراء لكن إن كان المكان معدا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله المقصود بالذكر هنا إيه؟ الاستعاذة قبل دخول المكان وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه وقيل إن هذا الذكر خاص بالأماكن المعدة لقضاء الحاجة ذكره الحافظ في الفتح عن بعض العلماء وصحح خلافه وقال ابن دقيق العيد قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا جاز, جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان وإن كان معدا لذلك الكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء فمن كرهه أي كره الذكر أو الاستعاذة حال الدخول وهو داخل بالفعل فمن كرهه هو محتاج أن يؤول قوله إذا دخل بمعنى إذا أراد لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكلب المبنية منها على المكان البراح ليفهم من كلمة دخل إيه؟ إنه مكان يدخل الإنسان ويخرج منه فهو المكان المعد لهذا أي مبني نعم. لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد حيث قال صلى الله وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم من حديث زيد بن أرقم ورجال إسناده ثقات وصحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل ويحمل دخل على حقيقتها السبب في هذا إيه؟ لكلمة إذا تأتي قبلية وبعدية ومصاحبة بحسب القرائن يعني لا نستطيع أن هي أو لا نستطيع أن نقطع أن هي مصاحبه أو قبل أو بعد إلا بإيه إلا بقرين فمثال القبلية قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت أن تقرأ قبل أن تقرأ استعب. ومثال البعدية قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا يعني إيه؟ بعد أن يفرغ من تكبيره فتتبعه في التكبير ومثال المصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم إذا أمن الإمام فأمنوا تبتأمن إيه قبله ولا بعده معاه بقرينة قوله وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ومثله قوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم سلم أنت حال الدخول أول ما تضع رجلك في المكان الذي تقصد دخوله تسلم على نفسك لبقى إذا إحنا محتاجين قرينا هنا في قوله كان إذا دخل الخلاء قال كذا إذا هنا فيها معنى قبلية ولا البعدية ولا المصاحبة ليه القبلية علم لما تقول <تصفيق> سأل فقا <بقى> في العلوم <تصفيق> يعني أنت الآن ترأيك على رأي آخر قد أخالفك فيه من قال أنه لا يجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان تحتاج الأول أنك تثبت هذه المقدمة لتبني عليها نتيجة ولا لا الأول أثبت العرش ثم أنقش أثبت الأول أنه لا يجوز ذكر الله في الخلاق وبعد كده قل لأنه لا يجوز ذكر الله في الخلاق وبناء عليه يبقى لابد انه يقدم هذه الاستعاده قبل الدخول ديت مساله هنقولها بعد كده لكن انا اقول الان ما هي القرينه يبقى ده يحتاج الى ايه انه يقول هو في الداخل ولا كله بره يعني يطردهم قبل ما يدخل <تصفيق> <تصفيق> هذه <هدي> كلها ادله او قرائن مش هيخرجهم ما يخرجوا بره أوه. أوه. مطويس حسنا نتعطيشهم بعد كده <تصدق> صدق <تصفيق> احنا نتكلم الان على البيئة احنا بنقول اذا دخل ألصق بي المكان المعد من المكان البراح تبتل الان اذا كان شم ارتب و احنا بنتكلم الان في المكان المعد تفيد البعضية يبقى انت كده قطعت بانه يقولها بعد الدخول القرينة ايه لا طب ما احنا قول بيت لها قرينة اذا كبر فكبره الاصل متابعة الامام يبقى بعد فلها قرينة خلتنا نقول دي بعدي طيب انا اتكلم ان شاء الله هي القرينة المذكورة هنا نعم الصلاة إذا, إذا أردتم البيانة إلى الصلاة ماشي ليه إلا أن يستحيل أنه يتوضى هو بيصلى نعم هو هو مشروع للصلاة طيب لكنه قبله نعم. قولا واحدا مفتاح الصلاة الطهور نعم. والمفتاح معلش تبتحطه في الباب قبل ما تدخل مش بعد ما تدخل يبقى ده القرينة اللي خلتنا قلنا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة القيامة ولا مصاحبة عايزين قرينة تقول لنا قبلية ولا بعدية الوقت بعضهم قال قبلية وبعضهم قال بعدية انا اشرت يا جماعة تواضح انكم انتوش متابعين معايز هذا الكلام ذكروا الشيخ ذكروا في الشرح وانا بقرأ الشرح على حسب المكانة بدون الشيخ طيب هي القرينة اللي هنا اللي جعلت بعض العلماء او الجمهور على انها قبلية ما ورد في حديث انس عند البخاري في الادب المفرد كان اذا اراد ان يدخل القلاء قرينة واضحة جدا يعني وانا ذكرتها في الشرح كان إذا أراد أن يدخل الخلاء هذا الحديء الخبر أورده البخاري في الأدب المفهر من طريق طبعا أول ما أقول من طريق إذا أتحط إليك على قلبك يعني فيها كلام وإلا فكنا هنم الشي على طول يعني من طريق سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس به والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق عبد العزيز بن صهيب بلفظ إذا دخل وتفرد سعيد هذا بقوله إذا أراد وليس هو بالقوي حتى يقبل تفرده لكن هنا بعض المحدثين قال دمش تفرد مخالف فيه ولكن هذا من سبيل أو على سبيل البيان وليس المخالف فإذا حملناه على سبيل البيان فممكن أن حديثه يقبل أما لو قلنا دي مخالفة يبقى هو لا يقاوم كل اللي روه هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب بدون هذا التوضيح لأن كلهم قالوا إذا دخل الخلال كان إذا أرد تفرد بها من أيها سعيد بن زيد وليس بالقوي وليس سعيد بن زيد الصحابة طبعا أيها فلو حملناها على البيان ممكن تقبل حملناها على التفرد والمخالفة يبقى لم تقبل لقد لا مش مدرجه اصل مدرجه ان بيان مش ادراج لا اصل هو ليس هذا في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا الادراج بيكون قول من الراوي يفهم منه انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا ما فيش كلام للنبي ده فعل كان إذا دخل فده فعل فهنا نقول إمتى نقول بقى إدراج او لا ما يصلحش لكن دم نقول بيان كان إذا أراد توضح للروايات الأخرى اللي هي إيه كان إذا دخل يبقى هنا جعلها إيه قبلي وقد يشهد له ما جاء في حديث زيد بن أرقم السابق وفيه إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أراد أحدكم وانا الحديث فإذا أراد أحدكم أن يدخل فليقل اللهم إني أعوذ بك وده حديث, إيه؟ حديث قولي فإذا أراد آه وهو دليل من قال الذكر خاص بالحشوش بعض العلماء قالوا إن ده الاستعاذة خاصة به المكان المبني اللي تسكنه الإيه؟ الشياطين أما صحراء ومكان براح وكلام ده فما فيش فيه سكنة للشياطين وبالتالي لا يناسب إنه يستعيذ بالله عز وجل منهم ووجه الاستدلال أن الرسول سلم أمر بالاستعاذة ثم علل الأمر بأن هذه الحشوش محتضرة وظاهر أن غيرها ليس مثلها مما لم يكن معدا لقضاء الحاجة فوجود الشياطين في هذه الحشوش أكثر من وجودهم في غيرها ومن قال هذه الاستعاذة أن, نفسه لقضاء الحاجة ولا يشترط أن يكون معدا لهذا الغرض كما أطلق الغائط على المكان المنخفض من الأرض في قوله إذا أتيتم الغائط قال الحافظ بن حجر هل يختص هذا الذكر بالأمكن المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا جانب البيت الأصح الثاني قلت وهو كذلك لأن حديث أنس أصح من حديث زيد وهو مطلق في أماكن الخلاء فهذه الاستعاذة تكون في الأماكن المعدة وغره مسألة الثانية متى يقال هذا الذكر فيه خلاف بين العلماء وسبب هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في مسألة أخرى وهي ذكر الله عز وجل في الخلاء فمن منعه قرر أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء ومن أجاز ذكر الله عز وجل في الخلاء لم يمنع واختار الحنفية والشافعية والحنبلة جمهور العلماء أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء إن كان المكان معدا لذلك وإلا قاله في أول الشروع كتشمير ثيابه ووافقهم المالكية في المعدل هذا الغرض وأما غيره فقالوا يقول ما لم يجلس لقضاء الحاجة ولهم ثلاثة أقوال أخرى في المذهب وهي يقول ما لم يكشف عورته والثاني ما لم يخرج منه الحدث والثالث يقوله مطلقا ولو خرج منه الحدث يبقى فيه العلم الأربعة اتفقوا إذا كان. معدا لقضاء الحاجة فيقال هذا الذكر أو تكون هذه الاستعاذة قبل الدخول والعلمة الثلاثة الحنفية وشفعية والحنابلة في الصحراء قبل أن يشمر ثيابه والملكية لون فيها أربعة أقوال ذكرناه مسألة الثالثة وهي أصل الخلاف في المسألة السابقة حكم ذكر الله عز وجل في الخلاء يعني هو واحد في الخلاء سمع أثان يكرر ولا لا يكرر عطس يحمد الله عز وجل ولا حد يسلم عليه يرد عليه السلام ولا ما يردش هذا كله اختلف العلماء في هذه المسألة فقيل يكره أن يذكر الله عز وجل داخل الخلاء ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول في مذهب مالك وقيل لا مانع من ذكر الله عز وجل داخل الكنف وهو قول مالك رحمه الله ورجحه القرطبي ونقل الإجماع على جواز ذكر الله تعالى في القلب حال قضاء الحاجة الإجماع منعقد على جواز ذكر الله عز وجل بالقلب دون تحريك اللسان حتى وهو يقضي حاجته. يعني يسمع الأذان وهو يقضي حاجته يجري هذه الكلمات على قلبه لكن هل هذا يسمى ذكر؟ لا ليس ذكر أن الأصل في الذكر أن يكون أيها في حياة أو فيكون باللسان لا, لا يسمى هذا ذكرا لندخله في مسألة إجماع وغير إجماع نحن بنتكلم الآن على الذكر اللي يكون باللسان نعم من أدلة الجمهور حديث أنس المذكور سابقا كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وتقدم ما فيه ووجه الدلالة طبعا أن سصلم كان يتعوذ قبل دخوله الخلاء ولو كان الأمر غير مكروه لكان التعوذ مصاحبا للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة فلما قدمه على سببه علم كراهيته له فيه أي في داخل المحل لكن الكلام في الحديث يعني لا يجعلنا نميل إلى هذا والدليل الثاني ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما خلي بالكل أننا سأسأل واضح كده أنكم تسمعوا فقط عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه واضح وجه الدلالة في الحديث رجل مر على النبي وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ها؟ هل هذا دليل على عدم جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء لما طيب وهل هذا دليل أو في الحديث دليل على أن المانع له كونه يقضي حاجته أم قد يكون هناك مانع آخر ايه يعني؟ لا هو مردش بالفعل والاصل ان رد السلام واجب فلا يترك هذا الواجب الا اذا كان يؤدي الى شيء محرب يعني ايه انت وصلت الحاجة بس المهم انك تكون فاهم اللي وصلت له مفضل لا يعني هذا الحديث اللي معاني فيه علة امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب في ايه هي؟ يعني ايه؟ يعني السبب هل يعني السبب ان هو على غير طهارة ولا انه بيقضي حدته؟ لا متقوليش لاثنين لما هنا النبي صلى الله عليه ما ردش يبقى ما تقدرش تقول ان العلة مذكورة في الحديث هو ما ردش اللي لعنافه من الحديث ايه انه مايردش لكن مايردش ليه ديجي بقى نشوف لها دليل اخر اللي هو حديث مين المهاجر ابن قنفض رضي الله تعالى عنه انه اتى النبس سلم وهو يبول ولعله هو اللي مذكور في حديث ابن عمر انه اتى النبس سلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأه ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر الحديث ظاهر بأنه لم يترك رب السلام بناء على أنه كان في الخلاء وأن ذكر الله عز وجل مكروه في هذا المكان وإنما ترك السلام لأنه ليس على طهار لأنه لو سلم حتى بعد الفراغ من البول يبقى لسه العذر موجود ولا لا ما زال العذر قائما لأنه لو سلم بعد الفراغ من البول لم يرد أيضا لأنه يصدق عليه أنه ليس على طهار يبقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا علة امتناع عن الرد وهي إنه آه. طيب لو كانت العلة إنه في الخلاء أو إنه بيقض حكته كان علل بها ولا معللش كان علل بها فإحنا عندنا هنا نقول العلة المنصوص عليها هي التي يلزم التعويل عليها لا نعول على علة أخرى ليه؟ لأن ده علة منصوص عليه النبي صلى معلل امتناعه عن الرد بإيه؟ إنه كان على غير طهارة فيستوي في ذلك وهو بيقضي الحاجة أو هو وضوء منطقب سواء كان في خلاء أو كان في صحراء أو كان في, في مكان أخر وظاهره ان هنا ما كانش في خلاء انه كان فين انه ما كانش في مكان معد يعني ما كانش في بناء ده كان فين ده كان في صحراء لأنه وقد يقول قائل انه اتى النبس سلم قد يكون في بيته يعني وقل اتيت النبس سلم وهو يبوه ممكن يكون في بيتي لكن الاقرب انه في الصحراء واصرح مما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا مر عن مسلم سلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت لم أرد عليك وذا لو صح لكان قاطعا في محل النزاع لكن للأسف رواه ابن ماجة وغيره وفي إسناده سويد بن سعيد قال الحافظ وهو وإن أخرج له مسلم رحمه الله فقد ضعفه الأئم واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره فقد كان مسلم رحمه الله لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقى ما ليس من حديثه وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه ده في النكت مجلد الأول صفحة 411 وراويه عن جابر عبد الله ابن محمد ابن عقيل يضعف من قبل حفظه ومع هذا فليس فيه إلا المنع حال قضاء الحاج ولا لا إن رأيتني على تلك الحال فلو فرضنا جدلا ان الحديث صحيح يبقى المنع من ذكر الله إمتى حال قضاء الحاج مش وهو في الخلائق. يبقى الخلاء هنا لم يثبت عندنا نص في منع او المنع من ذكر الله عز وجل داخل الخلاء أقصى ما يقال لو سلمنا بثبوت حديث جابر أنه هو إيه؟ الممنوع ذكر الله وهو على الحاجة بيبول او يتغوط لكن الحديث فعلتين مش علا واحد يا راجل هذه الشيخ عمر بقى يقول لي تفتش ما تشغلش معاهم في لا بحضر <تصفيق> شيء اه مشكلتنا بقى عدم الحضور للغة احنا والله افكر ما نكون الى يعني تعلم اللغة لانه مش هنفهم ابدا النصوص بدل اللغة هاديه حالة اللي هو عليها مش الحالة المضمرة اللي هو على وضوء او غير وضوء لا بعيد يعني لكن الحديث لا يزف كمون طه... يبقى هنا هنقول كراها فقط هو يلزم على غير طهارة ما انت ممكن داخل الخلاق ما عليش بتسيق الحمام وانت متوضي اغتسلت وبعد ما اغتسلت لقيت الحمام محتاج المية تتنشف لحاجة بدأت تشتغل في مهنة اهلك وانت متوضي فواحد قال لك السلام عليكم انت بتعمل ايه فلان داني والله بعمل كذا طلع والله بعمل كذا اوزيك فهو لا يلزم ان كل واحد في فالخلاق يكون ايه على غير طهار وهده قضيتنا الان ومع ذلك احنا بنتكلم الان في المنع اصلي هو اول ما قولنا كله عمل كبه فظاهرها ايه الحرمة مش الكراها فقط لكن احنا بنتكلم الان على اقصى فيها الكراها والكراها امتى لامرين حال قضاء الحاجة وحال عدم اضطهاق نعم ايضا من قبلة الجمهور على الكراها استدل بحديث أنس كان نبسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه أبو داود وقال هذا حديث منكر طبعا وجه الدلالة إيه إذا كان نبسلم أنفى أن يدخل بسم الله مكتوب فمن باب أولى أن لا بسم الله فمن باب أولى أن لا يذكره على لسانه لأن المكتوب أدنى من آه نعم لكن قال أبو داود بعده هذا حديث المنكر وقال النووي ضعفه أبو داود والنساء والبيهق والجمهور وقال الترمذي أو قول هذا كلام النووي وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه وحكم الضرقطني بشدوده ومثل به العراقي في ألفيته وشرحها للحديث المنكر بل قد يستدل به على الجود ليه حديث الخاتم جواز دخول الخلاء بشيء في ذكر الله او ذكر الله عز وجل في الخلاء لا بقول حديث الخاتم ما قلتش ده. احنا المستنكر هو خلع الخاتم حال دخول إنما الثابت وجود الخاتم اللي عليه نقش محمد رسول الله طب قد يستدل المخالف بيه انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلع خاتمه فبناء عليه كان يدخل بيه ويدخل فيه بيه ويقينا فيه اسم الله يبقى يجوز يدخل الخلق بشيء في اسم الله عز وجل يبقى هو دليل للمخالفين وليس دليل للايه للمنعه واضح ليه لان مثل هذا الامر في نوع من التكلف ولا لا واحد دابس خاتم كل ما يجي يدخل وفي تسع نسوة يرقبنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتربصنا بكل حركة من حركاته ينقلنها فلو كان من عاداته انه كل ما يدخل الخلاء يخلعه كان ظهر او انه لما كان بيخلعه هيديل مين للي كان بيحمل الاداوة مثلا كان مغير ابن شعب او مثلا عبد الله ابن مسعود او غيرهم اللي كانوا بيقوموا على حاجة ان سلم لما يخلعوا يحط غين هيغطيلوا واحد منهم فلما لم ينقل شيء من ذلك علم إنه, إيه؟ انه ما كانش بيخلع وبالتالي فيه جواز دخول الخلاء بايه بشيء فيه ذكر الله سواء كان دل على اللسان او كان في ملبوس او نحو من قبلة الجمهور على المنعة ايضا قالوا النظر ان في ذلك تكريما لاسم الله سبحانه وتكريم اسماء الانسان يستحب له أن يذكر الله إلا على طهارة فتعظيم الله عن نجاسة الخبث أولى نحن في مجال الكراها ولا في مجال المنع اللي هو التحريم مجال الكراها ممكن يكره ويكره على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم وأجيب عنه بأن من يذكر بأن من يذكر اسم الله لا يذكره إلا تكريما له وتعظيما أيهما يعظم الله من يداوم على ذكره أم من يغفل عن ذكره والقضية مش قضية مكان وطبيعة مكان لا ده قضية إيه ها قل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم وما طبعا احنا قلنا مسألت الخاتم هذه قلت هنا وما لم يثبت أن سلم كان يخلع كان يخلع خاتمه إذا دخل الخلاء فالأصل عدم خلعه ويكون دليلا للمجيزين وعلى المانعين وأما المجيزون فاستدلوا بأدلة منها حديث عائشة كانوا سسلم يذكر الله على كل أحيانه فقولها كل من صيغ العموم وقولها أحيانه أي أوقاته وهي نكر مضافة فتعم كل وقت ومنه حال قضاء الحاجة ودخول الخلاء وغير ذلك وأجيب بأن المقصود يذكر الله متطهرا ومحدثا وفي حال القعود والمشي والقيام والالتجاع وليس المقصود أن يذكر الله حال قضاء الحاجة تبليه العموم هنا يشمل الذوات والصفات والأماكن والأحوال ولا لا أيها نعم قالوا ولا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله في هذا الموطن ولا غيره وقد شرع الله لنا ذكره في كل حال وأمرنا أن نذكره ذكرا كثير وحذر من نسيان ذكره فلا نترك هذه النصوص إلا لنص صريح لا نزاع فيه وما ذكر في حديث أنس لو سلمنا بأنه كان يتعوذ قبل الدخول غاية ما يفيده ها؟ استحباب تقديم هذه الاستعاذة على الدخول ولا يلزم منه كراهية ذكره بعد الدخول لأن ترك المستحب لا يلزم منه ايه؟ ارتكاب المكروه فالمستحب له مجاله والمكروه له ايه؟ مجاله وليس كل من ترك مستحبا فعله مكروها راضح؟ طيب وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث متفق عليه ترقم له البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع وقال الحافظ فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع الوقاع بيكون امتى بعد مدعبة وولا اخره فيكون قرب المباشرة الفعل نفسه طب كان ابدي كده في نوع من يعني معروف مقدمات الوطن واذا كان لا يفئره بل يؤمر ويستحب له ان يذكر الله عز وجل في هذا الحال فهو قريب من حال الايه قريب من حال الخلاء لان هو يغلو بزوجتي في مكان واحد لا يطلع عليهم احد طيب الثاني هو يقلو بنفسه في هذا, هذا المكان فالبخاري رحمه الله زمان بنقول دايما انفقه فين في تراجمه فهو يشير إلى ذلك كما صرح به الحافظ وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان المسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض رواه البخاري والمسلم نحو فإذا كان السلم مع قربه من النجاسة لم يمتنع من قراءة القرآن فما الذي يمنع من الذكر في الخلاء وصح عن ابن سيرين رحمه الله أنه سئل عن الرجل يعتص في الخلاء قال لا أعلم به بأسا يذكر الله عز وجل وصح عن إبراهيم أنه قال يحمد الله فإنه يصعد وعن الشعبي في الرجل يعتص على الخلاء قال يحمد الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يثبت ما يمنع من ذكر الله تعالى في الخلاء وإن تنزه الإنسان عنه لأعلمه يعني استشعاره أن في ذلك تعظيماً لإسم الله فلا حرج لكن لا يوجد ما يمنع من ذكر الله عز وجل إحلال السؤال ما الحكم في الدخول بالمصحف إلى الخلاء هل يجوز القاء السلام؟ في الحمامات العامة أو الرد عليها هل يكره الرد على السلام بدون طهارة أما الدخول بالمصحف إلى الخلاء لا بأس به لا سيما إذا خشي أن يفقد أو أن ينسى المصحف في هذا الموضع أو نحو ذلك هل يجوز إلقاء السلام؟ نعم يجوز ويجب الرد عليه لأن الحمامات العامة معروف الأماكن اللي فيها فيها ميضات وغيرها فلا بأس إن شاء الله هل يكره الرد على السلام بدون طهارة؟ نعم نفسه قال إني كرهت أن أذكر الله ورد السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله والسلام من أسماء الله والله ويعني اسم الله عز وجل هل إزالة الشعر الزائد على اللحية أي الذي على الخدين حرام أم لا وما الدليل على ذلك اولا حد اللحية في الشرع الخد ليس داخلا في حد اللحي الخد ليس داخلا في حد اللحي ولم يسلم كل اعف اللحه فلا بد ان نعرف الايه حد اللحي الخد ليس داخلا فيه إنما هي نهايتها هي هذه العظمه التي فوق الفك الأعلى للهيث فما زاد على ذلك يعني نفترض نوة يعني الشعر نبت حتى وصل إلى أنفه لا هذا ليس من حد اللحية قولا واحدا نعم حكم القيام لغيرنا إذا أراد السلام علينا وهل نفس الحكم ينطبق إذا دخل علينا عالم أو غيره من أصحاب الشرف أولا يعني يكفينا في الرد على هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله سلم أن يقوموا له ومع هذا ما كانوا يقومون له لعلمهم كراهيته لذلك يستثنى من ذلك إذا قام لاستقبال مشافر أتى من غيبة أو عزيز قادم عليه كابنته دخلت عليه البيت او مريض يعاون على بعض حاجاته هذه الحالات التي ورد فيها جواز القيام وإلا فقد مسلم من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار حكم ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام في زيادة نشاط القراءة في رمضان أو غيره هو الأولى الأولى أن نقتصر على ما قاله النبي سلم لعبد الله بن عمر بن العاص حيث قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث ولا شك ان التدبر مطلوب والله عز وجل بكت الكفار بعدم تدبرهم لكتاب الله عز وجل قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها وهكذا بنت عمره 21 سنة تتأذى كثيرا بسبب كثافة حاجبيه مما يكون هذا سببا في نفور غيرها منها ويقول لها ما هذا الذي تتركي على وجهك هل يجوز لها إزالة ما يزيد على العادة والله إذا وصل الحاجبان بعضهما بعض فلا بأس أن تزيل ما بينهما لأن ده رجوع بالخلقة إلى العادة التي درج عليها الناس او القاعدة الفقهية التي فيها ان العادة محكمة والعادة ان هذا الشعر غير أو هذه المنطقة خالية من الشعر والآن يعني هناك مخرج حديث ومسألة التشقير عفن التشقير يعني ايه يعني ايه التشقير ان في نوع معين من او سائل معين بيوضع على الحاجب فبيكون اقرب ما يكون الى لون البشره ممكن الحاجب ده يبقى شكله كأنه مش موجود حاجب مش حاجب خلق فإذا كان الأمر كذلك فممكن ان هي تحدد حاجبها بهذا التشقير ولا شيء فيه لان ليس فيه تغيير لخلق الله ولا فيه نمس ولا فيه غير فهي يعني من الحمد لله إنه هو مخرج يمكن لها دي الأخت إن هي تخرج به من المخالفة وبالتالي ممكن ساعتها هنا نقول لا حتى هذا الشعر لا تزيله ولكن تكتفي بتشقيره تشقيره يعني إيه تلوينه بلون البشر إزاي بقى هم يعرفوها دي بقى حكم قراءة المرأة القرآن ويحائض أو جنب وهل تمس المصحف أم لا أما القراءة فلا باس أما القراءة فلا بأس وحديث عليه إن لا يمنع إلا الجناب حديث فيه ضعف وأما مس القرآن فالجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على إنه لا يجوز للحائض ولا الجنب مس المصحف والاصل في ذلك آية حديث أما الآية فلا تصلح بالمرة للاستدلال لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هنا الملائكة بقرينة الآية لا يمسه وإلا لقال لا يمسه على سبيل النهر نعم الأمر الثاني دلالة قوله تعالى في صحف بأيدي سفر بأيدي سفر ده محل الشافر كرام ضرر اللي هم الملائك فالآية لا تصلح الاستداد. بقي الحديث والحديث في اسناده ما قاله وعندي لا يثبت لا يمثل القرآن الا طاهر. وعلى فرض ثبوته فهنجي هنا في خلاف اصولي. هل المشترك اللفظي يحمل على كل معانيه? ولا بد من تحديد احد معانيه بقرينة. يعني لا يمثل القرآن الا طاهر. طاهر من حدث اكبر اصغر جنابة نجاسة. كل ده اسمه ايه? طهار. طيب هنا على قول بعض ولا ولسيما الحنفية ان المشترك اللفظ يحمل على كل معانيه يعني لا يمسوا إيه إلا الطاهر من كل, كل اللي مسكر ده أما الجمهور فيقولوا لا لابد من تعيين معنى واحد لأن ربنا ما تعبدناش بالمعاني كلها لما تعبدنا بإيه بمعنى واحد واختلفوا بعد كده في مسألة هل الطاهر هنا بمعنى المؤمن ولا بمعنى الطاهر من هذه الأحداث المسألة محتملة والاولى انهم يعني لما جعلوا المخرج قالوا انها تلبس جوينتي. خلاص من السهل انها تلبس جوينتي وتمسلوا المصحف. هل اذا بطلت صلاة الامام تبطل صلاة المأموم? لا. اه يعني الاسلام قال صلوا خلفهم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليهم. نعم. هل تبطل صلاة المصلي اذا كان الثوب الذي يلبسه يشف عن بشرة بحيث يوضح لون الجلد? على القول بإن ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا تبطل الصلاة أما إذا كان واجبا وتعمد لو قلنا بإن ستر العورة واجب فقط وتعمد ترك الواجب فعلى الراجح من قول الحنبلة تبطل الصلاة أيضا أما إذا لم يكن مدركا لهذا الأمر وصلى ولا يشعر بإن الثياب رقيقة أو شفافة فلا شيء عليه إن شاء الله ونبي صلى الله عليه وسلم قال اول كلكم ثوبان اللي عنده يلبس ما عندوش خلاص يكتفي بواحد لكن يستر العوره وضع أي شيء على الاواني التي بها طعام او ماء للشرب مكتوب فيه لفظ الجلاله او اايه او ايه من كتاب الله وما هو حكم كتاب المصانع ايات الله على اكواب الشاي ونحوها الأولى ترك ذلك بل الأولى ترك كتابة أسماء الله أو آيات من القرآن في لوحات وتعلق ونحو ذلك لأن الله تعالى جعل موضع ذلك بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ثم إنها لا تخلو من مس صبي لها أو انتهان صغير لها أو نحو ذلك فهذا يمنع منه لصيانة كلام الله أو اسم الله مما قد يتعرض له من امتحان ولحن استعرت شريط من المسجد ونسيته في سيارة اجره كنت شغلته فيها ثم في الحكم تجيب الشريط ثاني لان هذه الاستعاره امانه وانت مطالب برد الامانه الى اصحابها هل التسبيح على اليد من الاشياء المستحب فيها التيامن أم باليدين هو الحديث ورد في سنن النسائي غير طبع الدعاس هو كان يعقد التسبيح بيمينه الظاهر والله تعالى أعلم أن لفظة يمينها دي شادة والأطال الكلام فيها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في الصلاة فيرجع إليه فلا مانع من التسبيح على اليدين وإن خص اليمين من باب انها تقدم في المكرم فلا حرج عندما نأتي قريتنا نجلس في جلسة للتلاوة تلاوة القرآن وعندما تأتي آية سجدة يكبر القارئ ويسجد ونسجد خلفهم فلا صحيح أم أن كل إنسان يسجد بمفرده كل إنسان يسجد بمفرده وليس لسجدة التلاوة لا تكبير ولا تسليم ولكن يخر ساجدا بمجرد سماع الآية تقام مسابقات لتحفظ القرآن هذه الأيام ويكون فيها جوائز مالية فهل إذا دخل إنسان هذه المسابقات بنية أن يحصل على هذه الجوائز مع أن النية الله عز وجل في بداية العمل يكون عمله باطلا وماذا يفعل إنسان في مثل هذه الأمور يدخل المسابقات ويحفظ القرآن المهم عندنا أن يحفظ القرآن أما مسألة النية وهذه فالأصل في النية الابتداء ما الذي حمله على حفظ كلام الله عز وجل إذا كان حمله على ذلك طلب الثواب ونحوه من النواية الطيبة فلا حرج وهو مأجور بنيته هذه وإن أخذ بعدها جائزة أو غيره فلا بأس رجل حلف على ذلك بالطلاق قائلا علي الطلاق بالثلاثة أن لا يدخل بيت والد زوجته وقد حدثت بعض الظروف وهو الآن مضطر لدخول بيت والد زوجته فهل إذا دخل هذا البيت يقع الطلاق وهل تحصل طلقة واحدة أم ثلاث طلقات لا يدخل بيت زوجته أو والد زوجته ويكفر عن يمينه وليس بطلقة ويتوب إلى الله عز وجل لأنه حلف بغير الله ومن حلف بغير الله فقد أشرك سواء قلبي الثلاثة أو بالمية لكن يعني ما باشره الراجل في النشطان يضحك عليه يعني يوسوس له بأنه يحلف بغير الله ويفكر أنه هو ده الحلف يعني الذي لا يقبل النقض يعني لا هو لا يحلف إلا بالله عز وجل هذا حلف وليس طلاقا لكي نقول نية أو او غيري هو حلف واحد يحلف نصلي نقول من حلف على يمين فراء غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم عليه وسلم وبارك عليه وصحبه